بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذب قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتكوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فيه ثانيهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصرت لهم إصرارا. فَقُلْتُ استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا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 112. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 113. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا